وَإِرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ اللهَّ إِ لِمُتَّقينَ مَفَزَاء حَدَ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 قائدا الى ربه مآبا ان انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المر يوم ينظر المر ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا جاءت الطامة الكبرى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَرَى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتر الله أكبر